ولا تظن أنك إذا غلبت حين رجعت إلى الكتاب السنة أن مآل ذلك, أن ما ذلك وعاقبته سيكون سوءا لك وسيقول الناس فلان غلب مسكين ما عنده علم لا هو خير بل إنك إذا رجعت إلى الحق وثق الناس بك أكثر كما أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلم عنه وقلت لا أدري وثق الناس بك أكثر أما الإنسان اللي ما شاء الله كل مسألة ولو كانت من أعضل المسائل ترج عليه على طول يقول الحكم فيها كذا الحكم كذا أو يقول فيها قولان والعلم عند عند هل قائل هذا كما قرأنا في بعض الكتب رجل يقال لها في اسمع يا لعلك ما سمعتها من قبل ما سمعتها ابن جنه أنسي ما هو جن؟ عالم من علماء النحو كان له شيخ كبير, أب شيخ كبير وأبوه متزاع عن المشيخ ويجلس للناس وهما عنده علم ولدها على أمه فيقول له ولده يا عبد كل ما جاءت أحد قيل في المسألة قولا لا تبت فيها قل فيها قولا والتفصيل عند ابنه وانا أكفيك فكان كل ما قاله احد هل هذا حرام ولا مهم حرام قال فيها قولان والتفسير عند اللي. كم تمشلوا فقام رجل ذكي وقال له افي الله شك افي الله شك جوابكم ان تقولوا لا شك فيه ما الذي يشك فلا كافر قال افي الله شك يريد ان يقول هذا الشيخ الكبير فيها قولان فعلا قال فيها قولان اف اللَّهِ شك فِيهَا فيها قولان ولا المندب قال المذهب قال كان صدق ابي فيها قولان ويعيد بذلك اعراب الايه اف بالله شك هل شك فاعل او شك مؤخر وهو جيد في النحو نفك اللغز وخاب امل الذي تحداه لان ابنه وجد وجد المخرج، فالمهم أنك إذا رجعت إلى الحق حينما حصل النزاع وحكمت من الكتاب والسنة ورجعت الحق لا تظن هذه هزيمة هذه غنيمة